انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيدكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى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 وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تَرَدَّى تردى عَلَيْنَا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا لا يصلها إلا الأشخاص الذي كذب وتولى <تصفيق> وسيتجنبها الأتقا ال <تصفيق> الذي يؤتي ما له يتزكى <تصفيق> وما لأحد نعمة من نعمة تجزى